وطنا عاشقت ترابك واحبك يا وطنا انت ابونا بكل شي بيك وانت امنا عاشقت ترابك واحبك يا وطنا انت ابونا بكل شي بيك وانت امنا يا حضن دافي عليني يمنا وقعدنا فوق خدك حلم وردي رسمنا يا حضن دافي علي يمنا وقعدنا وقدك الحلم وردي رسمنا يا وطننا يا وطننا يا وطننا يا وطننا عاشقت ترابك واحبك يا وطننا عاشقت رابك عمري لترابك يا نوري عيوني فدوا عن كل شيء فرقتك ما اظن اسوى عمري لترابك يا نوري عيوني فدوا انا كل شي بفرقتك ما باني اسوى غالي وغلا مننا بضيا احلى غنوى يا وطن شيلتك وصدي الاني نبضك بعيني توفر كل شي عشتت لحظه لحظه طنشلتك وصدل لا نبض عيني توفى بكل شي عشتك لحظه لحظه بيك تمنى الجمر لو انت ارضا الله نور بيكهنا بطل وعربا بيك اتمنى القمر لو انت ارض الله نور بك كان طول عرض يا وطنا يا وطنا يا وطنا ترا ما وحلت بك يا وطن يا وطن يا ليلك عيون أمي لحن يدي ضلعك الحاني بضلعها ليهلك عيون امي ونجوم قدامها <تصفيق> لحن يدي ضلعك الحاني بضلعها كل موجع نخلك تعيش <تصفيق> وجعها وطني أفديك صرحا شامخا عالي الجبين انا لو يكشفوا عني فيك ما زدت يقين ايها الحر الذي قاسى مررات السنين ونا منك اليك فينا يسبينا الحنين افتدي ترباك حتى لو يلقوني طين انت يا قتاسرذ بهجة للناظرين يا تراب العز دمت مشعل للعاشقين